رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يا طيب الذكر فيك يا طيب الذكر فيك يا صيح والقرآن بالنور جئت وبالسرور ولم يذلك في نفوس الصالحين مكان استعاب السرور ولم ينزل لك في نفوس الصالحين مكان يتلون آيات كتاب يتلون وما لهم إلا بآيات الكتاب أمان يتلون آيات الكتاب وما لهم فظلاؤهم حتى نهايته تقن وصباحهم من بجه إيمان والسالكون سبيله أهل له والناس فوق بساطه إخوان يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له وبقلب ذا إحسان يتشائم في نفسه ما صوت الضمير تكلم الانسان